وفي خطب الجمعة هناك كثير من الأم يدعونا إلى سمع أهل البداع ومن هذا القبيل فهل يجدوا لي الذهاب للصلاة فقد دون حضر الخطبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشأل الله ما إذا لم تحضر الخطبة أيضا احتاج الناس لم تحضر قبل الخطبة